بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله يهليحبه في روضة أخرى من رياض الجنة هذا ثبت في حديث أنس وقد خرج هذا الحديث الإمام أحمد الإمام الترمذي في جامعة ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرتم دريوا الجنة فرتعوا قيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر والحديث حسنه الهيتني كذلك المندري أيضا الترمدي وجماعة ويسناده لا بأس به فلما نستفتح هذه الحلقات وهي حلقة من حلقات الذكر فإذا هي روضة من رياض الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعمل هذه اللفظة وهذا المصطلح استخدمه أهل العلم كثيرا فلو تأملت كتب العلم في كلامها عن حلق الذكر وفي فضل حلق الذكر لوجدت أن هذا الأثر يورد كثيرا في هذا الباب وكذلك أورده أيضا ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وأورده غيره من الأئمة إذا استخدام هذه اللغة لا بأس بها أولا لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفت بها حلقة الذكر ثم إن أهل العلم قد جروا على ذلك وهذا مما يؤكد أولا ثبوت هذا الحديث وأيضا يؤكد أن استعمال هذه العبارة في مثل هذا الموطن لا بأس به. نعم ندخل في المرحلة سؤال يا محمد نعم بسم الله يا شيخ الشيخ ذكرتم التناسب بالتناسب بال... الآيات والصور فاين يكون يعني موقع البحث عن أسباب النزول اين يكون موقع البحث عن أسباب النزول أحسن تبارك الله فيك الكلام عن أسباب النزول بل عن أمور أخرى كثيرة لم تذكر في هذه المراحل أولا ينبغي أن يعلم أن هذه المراحل إنما هي من قبيل التنهيد والتوطئة لما يتعلق بالكتب المصنفة في علوم القرآن عندنا عدد كبير جدا من من علوم القرآن هذه الكتب لا غنى عنها ابدا فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وهذا الذي تدرسونه لا يعني أنه يغنيك عن تلك أبدا وإنما هي توطئة وتمهيد لكي تستفيد من هذه الكتب بأكبر قدر ممكن مشكلة كثير من طلبة العلم في هذا الباب أنه يقبل على كتب علوم القرآن على مقدم يتشفى الاسلام بابنتين في التفسير على كلام الإمام السيوطي في عدد من كتبه على قواعد منثورة لأهل العلم في هذه الأبواب ولكنه لم يمهد نفسه ولم يهيئ هذه النفس بأمور تجعل من فهم تلك الكتب أمراً ميسرا واضحا جليا بل تجعله يستطيع أن يفهم تلك الكتب فهما كاملا فهذا هو المقصود هنا. المقصود هنا أن ننتقل من المرحلة الأولية التي فيها توضيح وتهيئة، ثم بعد ذلك نكون قد دخلنا في حيز النظر في كتب أهل العلم في الاتقان للإمام السيوط، في البرهان للإمام الزركشي، وغير ذلك من الكتب، أو ايضا في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيميه في علوم التفسير. هذا من جهة. فليس ما ذكروه بمستغنى عنه أبدا وإنما ما نذكره لك هو توطئة وتمهيد لتلك الكتب هذا هذه جهة الأمر الآخر أن ما يتعلق بأسباب النزول ما يتعلق بالناسخ والمسوخ ما يتعلق بأشياء كثيرة ستجدها في كتب أهل العلم ما يتعلق بأن اولى التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة والتابعين ثم بلغة العرب ونحو ذلك من الكلام الذي تجده مسطرا في كتب علوم القرآن هذا الكلام هو مضن في الحقيقة لهذه القواعد أيضا كذلك لو تأملتها بشيء من التوسع شيء من البسط فعندما نتكلم مثلا عن معرفة القواعد والضوابط التي تعين على الترجيح عند اختلاف المفسرين هذه القاعدة يدخل فيها كلام كثير جدا للأئمة رحمه الله فيما تعلق بعلوم القرآن فإن كثيرا من هذه القواعد في كتب علوم القرآن تعينك في ماذا في الترجيح فهي عبارة عن قواعد للترجيح. أيضا انظر إلى القاعدة التي قبلها. هي المرحلة السادسة ذكرت لك ما يتعلق بجمع الآيات التي تكلمت عن عن موضوع واحد محدد معين. هذه الآيات عندما تجمعها تبين لك الناسق والمنسوف. تبين لك ما يتعلق باشياء كثيرة حتى تبين لك ما يتعلق بأسباب النزول. لأنك انضمت الآيات ثم نظرت في تفسير الآيات. وقد اخترنا لك من كتب التفسير تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو تفسير الدر المثور عندما تنظر في تفسير هذه الآيات هذه الكتب المصنفة في التفسير بالماثور قد ذكرت أسباب النزول قد ذكرت أسباب النزول فأيضا هذه الأمور ستأتي معك تبعا لهذه القواعد المذكورة ولكنها ستأتي ليس على أنها أصل في الباب وإنما تستفيد منها في معرفة وفهم الآيات وإذا أردتها كأصل عندئذ تحتاج أن تتوسع بعد هذه القواعد بعد هذه المراحل تكون قد هيات نفسك للدخول في ما يتعلق بالكتب المصنفة في علوم التفسير وتكون قد أخذتها بعد توطية بعد تنهيد بعد استعداد علمي لفهم هذه الكتب المصنفة المهمة في هذا الباب ولذا أذكر لك أمرا فيما يتعلق بدخول هذه أو النظر في هذه الكتب والدخول في هذا العلم من دون توفئة وتمهيد هو الذي جعل كثيرا من الناس ممن يقرا هذه الكتب في علوم القرآن لا يشعر بأهميتها فعندك عدد كبير جدا من طلبة العلم درس الإتقان مثلا في علوم القرآن للإمام من؟ إمام السيوطي، الإمام السيوطي السيوطي رحمه الله طيب الاتقان في علوم القرآن حينما كنا نقرأه في الجامعة أو كانوا الإخوة أيضا كذلك يقرؤونه في الجامعة ويتدارسونه هل شعر الإنسان بشيء من فائدة هذا الكتاب في تفسيره لكلام الله عز وجل قد يكون الشعور بسيط وليس بالكبير وليس بالإمام لأنه لم يفهم هذه القواعد على وجهها ولم يفهم كيف يطبقها على كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر الذي لا نريده نريد أنه تستعد وأن تتهيأ عندما تقبل على هذه الكتب تكون عندك من الآلة وعندك من التهيئة ما تستطيع به بإذن الله عز وجل أن تفهم هذه الكتب فهما جليا واضحا بينا وإلا فالمقدم الشيخ الإسلام المتينة في علوم التفسير جليلة لكنه لم يتعرض لكل مسائل التفسير كتاب البرهان للزرقش في علوم القرآن أيضا جليل ولكنه أيضا لم يتعرض لكل شيء وأنت عندما تقرأ في البرهان مثلا لن تستطيع أن تستوعب من ما كتبه ذاك الإمام إلا إذا كان عندك من المقدمات ما يهيئك لفهم هذه الكتب واضح الكلام إذن لا نستغني عن تلك الكتب ابدا وإنما هنا فيه إشارات وفيه أبواب وفيها مفاتيح تهيئك لشيء مما يتعلق بهذه الكتب المهمة الجليلة التي صنفها أئمة أهل العلم ممن كتب في تفسير كتاب الله عز وجل ندخل في المرحلة السابعة شاء الله. اقرأ يا عبد السلام بسم الله الرحمن الرحيم المرحلة السابعة معرفة القواعد والضوابط التي تعين على الترجيح عند اختلاف المفسرين فأولا ينبغي أن يعلم أن الاختلاف عند الآئمة في التفسير أقل منه في سائر العلوم فإن الناظر في كتب المفسرين يدرك إدراكا بينا أن اختلاف الثلاث في تأويلهم لكتاب الله ليس كاختلافهم في سائر الحلال والحرام بل هو دون ذلك بكثير وأكثر ما وقع من الاختلاف عند السلف هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما قرره ابن حزم رحمه الله وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن صيمية رحمه الله وابن قيم وابن رجب وغيرهم كثير من آئمة السلف وذلك راجع إلى أن هذا الكتاب محكم بين ظاهر فيما يدل عليه كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ومما يدل على ذلك أيضا أنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في سورة النحل فهو مأمور بالبيان ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عما أمر به ومع ذلك فإن تفسيره صلى الله عليه وسلم للفظ القرآن قليل أيضا لأنه إذا تقرر هذا فإن أكثر الخلاف هنا لأنه نعم للفظ أيضا قليل أيضا إذا قليل أيضا فإذا تقرر هذا نه. قليل أيضا فإذا تقرر هذا فإن أكثر الخلاف في التفسير إما وقع من المتأخرين من السلف وكثرة الخلاف عند المتأخرين تعود إلى أثبات نعم هذه المقدمة فيما يتعلق بالخلاف عند المفسرين إذا أردنا أن نعرف القواعد والضوابط التي تعين على معرفة الراجحي عند اختلاف المفسرين يجب أن نعلم أن هذا الاختلاف عند المفسرين رحمه الله ليس بالكثير أبدا الاختلاف عند المفسرين قليل جدا إذا ما قرنا بالاختلاف عند أهل الفقه مثلا أو عند أهل الأصول أو عند أيضا كذلك أهل الحديث فالاختلاف عند المفسرين قليل إذا ما قرنا بغيرهم خصوصا فيما يتعلق بتفسير السلف يعني تفسير للأئمة الأوائر رحمهم الله الخلاف بينهم قليل الخلاف بينهم قليل وإنما جرى الخلاف عند المتأخرين وتوسع لأمور ستسمع بعضها ولكن أريدك أن تنتبه لقضية وهي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزله ما نزل إليهم لأن الله عز وجل قال تعالنبيه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهذا أمر من الله عز وجل هذا أمر من الله عز وجل لأن يبين للناس ما نزل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عنه من تفسيره لكتاب الله عز وجل لم يأتي عنه إلا أحاديث قليلة في تفسير هذا الكتاب العظيم يعني تفسير لفظ القرآن وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره حياته صلوات ربي وسلامه عليه من أولها إلى آخرها إنما هي تفسير لكتاب الله ولكن الكلام الآن عن التفسير اللفظي أن يفسر القرآن بلفظه لم يأتي كثير في السنة لتفسيره لكلام الله عز وجل وذلك لأن هذا القرآن في أصله ماذا واضح وظاهر بجد. فمن يقرأه هو, هو يتكلم بلسان عربي مبين سيفهم هذا الكلام فلا حاجة إلى تفسير الواضح وتبيين البين وإنما الحاجة لتبيين ما لم يتضح فعندئذ لم يكن الكلام منه صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن كثيرا كذلك بالنسبة للصحابة وإن كان الأمر أكثر لكن أيضا لم يكون بالكثير كما هو الحال عند المتأخرين إذن القرآن في أصله واضح ولذا قل الخلاف جدا عند الثالث رحمهم الله في تفسيرهم بكلام الله عز وجل وهذه القضية يجب أن تنتبه لها لأنك تتعامل مع كتاب الله عز وجل فإذا كنت على يقين بأن أكثر ما جاء من الآيات إنما هي محل إجماع في تفسيرها وتأويلها فعندئذ يكون في نفسك نوع طمأنينة نوع ثقة بالاستفادة من كلام أهل العلم في تفسيرهم بكلام الله عز وجل بحيث أن المسائل المختلف فيها قليلة إذن فالبقية هي محله ماذا؟ هي محل مختلف فيه قليل فالبقية تكون محل ماذا؟ تفاق محله إجماع منهم رحمهم الله إذا عندما تقرأ كتاب الله وتعلم أن الاختلاف في تأويل كتاب الله قليل يطمئ النفس تطمئ هذه النفس وترتاح إلى أن تتعلم كتاب الله وأن تتفقه فيه وتتفرغ لمسألة الاستنباط والبيان والإضاحة ومزيد إخراج المعاني اللطيفة والجميلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أما مسأة الاختلاف فالحمد الله هي قليلة نعم هناك اختلاف موجود ولكنه قليل جدا إذا ما قرنا باختلاف الفقهاء واختلاف المحدثين أو اختلاف اللغويين أيضا كذلك هذه هي يعني التوطئة والتمهيد الذي لا بد منه قبل الخوض فيما يتعلق بالقواعد المرجحة عند المفسرين نعم. أولا ضعف الآلات التي تعين على فهم القرآن في اللغة والنحو والبلاغة وسائل علوم اللسان وكذلك ضعف ما يتعلق بالأصول التي يستعين بها المرء على فهم آيات الكتاب كأصول الفقه وأصول الحديث ونحو ذلك نعم هذا هو الأمر الأول الذي حقيقة تلحظه بين في كثير من المتأخرين عندما يتعرض لكلام الله عز وجل في تفسيره في هذه الآلات حين أن تكون بعيثة لا تكون قوية فعندئذ يكون نظره في كلام الله عز وجل بل نظره في كلام السلف في كلام الامة المحققين في هذا الباب ليس نظرا كاملا وافيا وإنما يكون نظره فيه ضعف فيه قصور فعندئذ يخالف فلا يعجبه كلام من تقدمه ولا يرتاح إليه ولا يطمئن فياتي بمخالفة لهذا القول لكلام من تقدمه من أهل العلم فيحصل هنا خلاف فيأتيه الآخر فيخالفه لأن نظر هذا يختلف عن نظري ذاك فإذا تكرر هذا حصل عند إذن خلاف كبير جدا فيما يتعلق بتفسير الآيات ولذا تلحظ أن كتب التفسير المتأخرة فيها خلاف واسع بينما تجد أن كتب التفسير المتقدمة لا تجد فيها هذا الخلاف الذي يسمى بالخلاف التضاد الخلاف الذي فيه تعارض بين الأقوال بينما عند كثير من المتأخرين تجد هذا ظاهر وهذا هو السبب الأول وهناك سبب آخر لا بد وأن ننتبه له جيدا بأنه له أثر كبير فيما يتعلق بالسهم الخاطئ لتفسير كثير من آيات كتاب الله عز وجل يا بالسلام ثانيا أن كثيرا من كتب التفسير عند المتأخرين لم يكن على جادة السلف في علوم الكتاب والسنة بل كانوا في علوم الاعتقاد على طريقة أهل البدع. سواء كان ذلك من الابتداع فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه او الانوهية او الاسماء والصفات او كان ذلك في غير مسائل الاعتقاد كبدعه التقليد والتمدهب من غير نظر في الدليل او الحجة التي اخذ منها هذا القول ولذا, نشأ ولذا نشأت اقوال في الثلاث لم تأتي عن الثلاث لم تأتي عن السلف رحمه الله بسبب تعصب المفسر لعقيدته أو لمذهبه أو لشيخه أو لفنه الذي يتقنه ونحو ذلك. نعم، ولذا نشأت أقوال في التفسير لم تأتي عن السلف، ولذا نشأت أقوال في التفسير لم تأتي عن السلف رحمه الله. سبب هذا هذه الأقوال هو حينا أن يكون هناك خلاف في الاعتقاد. فعندنا المفسر وهو يريد أن يفسر عقيدها وظنها أنها هي الحق فأخذ يفسر كتاب الله عز وجل وقد بنى هذا التفسير على ما اعتقد بنى هذا التفسير على ما اعتقد، فأخذ يؤول كتاب الله سبحانه وتعالى يحمله على محامله وإن كانت بعيدة الى المجاز البعيد يأتي بقراء كثيرة جدا يريد أن يؤول هذه الآية لتتوافق مع ما كان قد اعتقده قبل هذه الآية فلذا يحصل الخلاف حين يكون أيضا ليس لخلاف عقدي وإنما يكون أيضا لخلاف نسقه فيأتي مذهب من المذاهب مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة وغير ذلك من المداهد فيريد أن يفسر كتاب الله عز وجل ليوافق هذا الموطي من كتاب الله ما اعتقده هو من القول في هذه المسألة فعنده راجح في هذه المسألة بناه على تمذهبه بمذهب محدد معين فيقول بهذا القول فإذا جاءت الآية أراد أن يفسر الآية لكي توافق ما ذهب إليه وما اختاره وما ارتباه من المذاهب وهذا الأمر كثير أيضا كذلك في كتب التفسير وهي في أكثر كتب التفسير التي تأثرت بنوعين من البدعة إما أن يكون هذا الابتداع يتعلق بالعقيدة بالتوحيد فيريد أن يفسر القرآن تفسيرا يوافق مذهبه وعقيدته وإما أن يكون بالبدعة الأخرى وهي التعصب المنقوط الشديد الذي يتعصد فيه الإنسان لقول إنسان كائلا من كان من الناس ثم يأخذ يفسر الآيات ويؤول أيضا كذلك الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى من أجل أن توافق مذهبه فتلحظ هذا حقيقة في كتب الأحكام كتب أحكام القرآن وهي كثيرة التي صنفت في أحكام القرآن سواء كانت المصنفة في المذهب الحنفي في المذهب المالكي في المذهب الشافعي في المذهب الحنبلي تجد أن من تعصب لهذه المذاهب إذا أراد أن يفسر آيات الأحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنه يلوي عنق هذه الآيات لتوافق ما ذهب إليه هو فينتبه لهذا وتجده أيضا عند بعض المفسرين الذين يعني امتلأوا ببعض العقائد المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فيحرف في الآيات ويريد أن يجعل الآية إلا أن تدل على هذا المعنى وهي من أبعد ما تكون عن ذلك فينتبه لهذين النوعين من كتب التفسير حتى لا تؤثر على القارئ في فهمه للآية التي يطلع على كلام المفسرين فيها ثالثا بالسلام ثالثا قلة الإطلاع على تفاسير السلف ومعرفة ما يثبت منها وما لا يثبت وهذا الباب الناس فيه على طرفين نقيب منهم من يهمل الأسانيد إهمالا كليا فلا يعتد بها في الآثار المروية, المروية عن السلف ومنهم من يبالغ في ذلك حتى أنه يعامل ما جاء من الآثار في أبواب السلف كمعاملة ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحلال والحرام وهذا وذاك كلاهما خطأ في فهم منهج السلف أحسنت يا بارك الله فيك سنواصل بإذن الله بعد فاصل قصير ثم نعود إلى استكمال الكلام عن النقطة الثالثة التي تتعلق بأسباب حصول الخطأ في التفسير عند كثير من المتأخرين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى كنا في الكلام عن أسباب حدوث الخطأ في كثير من كتب المتأخرين ووقفنا عند السبب الثالث نواصل ما كنا قرأنا نعم أكمل يا عبد السلام والمنهج الحق بين هذا وذاك هو أن الأثانيد التالفة المكدوبة الموضوعة التي تروى بها هذه الأثار لا يعتد بها مطلقا أما ما كان صحيحا أو حسناً أو ضعفه يسير لضعف الراوي أو إرسال أو نحو ذلك من أسباب الضعف، فإن الأصل في مثل هذه المرويات أن تقبل ويعتد بها، ما لم يكن في متنه نكارة أو شدود، فعندها لا ينظر في هذا المتن مطلقا ولا يعتد به في حال من الأحوال، بل لو جاءنا أثر بإثناء ظاهره الصحة وفي متنه نكارة، فإنه لا يقبل بل يضعف، بل يضعف بل يضعفه الإثناء، ويرد على من رواه. وهذه هي طريقه أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله ومثال ذلك أسانيد تفسير ابن جرير الطبري لو تعاملنا معها لو تعاملنا معها كتعامل أهل الحديث مع كتب الحديث لرددنا أكثرها لكن أهل العلم تقبلوا كتابه وما فيه من الأسانيد وقد ذكر الإمام أحمد أن ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير ومن نقل عنه جواز التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي فإنه قال إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا وقال الإمام أحمد الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم احسنت يا ما في فيك هذه المسألة أيها الأحبة من الأحبة. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة وذاك هو أن الأساندة الثالفة المكذوبة الموضوعة التي تروى بها هذه الآثار لا يعتد بها مطلقا أما ما كان صحيحا أو حسنا أو ضعفه يسير لضعف الراوي أو إرسال أو نحو ذلك من أسباب الضعف فإن الأصل في مثل هذه المرويات أن تقبل ويعتد بها ما لم يكن في متنه مكارة أو شدود فعندها لا ينظر في هذا المتن مطلقا ولا يعتد به في حال من الأحوال بل لو جاءنا أثر بإثناد ظاهره الصحة وفي متنه مكارة فإنه لا يقبل بل يضعف, بل يضعف بل يضعفه الإثناد ويرد على من رواه وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله ومثال ذلك أثانيذ تفسير ابن جرير الطبري لو تعاملنا معها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 مفسر تريد أن تتعرض للتفسير عندك أسانيد تروى بها تفاسير السلف رحمهم الله فكيف تتعامل مع هذه الأسانيد التي تروى في كتب التفسير عندنا أسانيد تروى في كتب التفسير وهذه الأسانيد قد تعامل معها أهل الحديث تعاملا خاصا مختصا ب المروية في كتب التفسير هناك من الناس من يتعامل مع هذه الأسانيد المروية في كتب التفسير أقول معي فندخل الآن في مسألة, يعني مسألة دقيقة جدا تتعلق بعلم الحديث ولها علاقة بعلم التفسير وتستطيع أن تقول على يعني عكس هذا الكلام مسألة دقيقة جدا تتعلق بعلم التفسير ولها علاقة بعلم الحديث فهي من هنا وهناك الكلام في هذه المسائل يأتي على طرفين هناك من يقول بأن الأسانيد التي في كتب التفسير يتعامل معها كالأثانيد التي في كتب الحديث وروية بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يعامل الأثانيد المروية في كتب التفسير كما يتعامل مع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث المختصة بالحلال والحرام ونحو ذلك فينظر مثلا في سنن أبي داود في اسانيده في تحقيق الكلام في صحة الحديث من ضعفه كما أنه ينظر نفس النظر في تفسير ابن جرير الطبري في تفسير ابن كثير في تفسير البغوي في كل التفاسير التي تنقل الاحاديث وتنقل الاثار بالاسناد وهذا مما لا ينبغي ابدا هذا مما لا ينبغي ابدا فان اهل الحديث وهم اهل الحديث الذين اخذ عنهم الاصطلاح واخذ عنهم علم الحديث اصلا اخذ عنهم لم يتعاملوا مع كتب التفسير كما تعاملوا مع كتب الحلال والحرام مع الكتب المروية بالاسانيد التي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى فيه حلال وحرام بل جعلوا لهذه شاء وقدر وجعلوا لتلك شاء وقدر آخر فإذا ما يتعلق بالاسانيد المروية في كتب التفسير كان أهل الحديث يتساهلون فيها هذا وجه يتساهلون فيها ولا يشددون بل إن نظرهم غالبا ما ينصب على المثل نظرهم غالبا ما ينصبع المتن فإن كان المتن مستقيم وليس فيه نكارة وليس فيه مخالفة لظاهر الآية والأثار الأخرى التي تروى في نفس الباب جاءت متوافقة معها فعندئذ أهل الحديث يقبلون هذا, هذا الإسناد الذي روي فيه هذا المتن لتوافقه مع دلالة الآية لتوافقه مع بقية الآثار ليس فيه مخالفه ليس فيه نكارة ليس فيه شدود فيقبلونه ويتحملونه وإن كانت في ضعف يسير إن كان في الإسناد جهالة يسيرة إن كان في, إن كان في إرسال أو انقطاع يسير ونحو ذلك فإنهم يتحملون هذا ولا يشددون في ذلك كما نقل الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله وهذا بين ظاهر في نقول أهل الحديث في كتب التفسير التي صنفوها رحمهم الله فإن ابن جرير مثلا من أئمة التفسير الأكابر وهو أيضا من علماء الحديث الأكابر وقد اختار لتفسيره أسانيد قوية عنده صالحة لما يتعلق بالتفسير صالحة للتفسير فهو امام في الحديث إمام في التفسير فانتقى من الأسانيد ما ضمنه هذا التفسير العظيم وقبل بعد ذلك أهل الحديث منه هذا وما زالوا هذا الكتاب ويعظمونه ويجلونه بل إنه يعدون, يعدون هذا الكتاب من أعظم ما صنف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وانظر إلى غيره أيضا من صنّت في كتب التفسير من أهل الحديث. انظر إلى, إلى ابن أبي حاتم ومن المعلوم أن تفسير ابن أبي حاتم هو من من أنظف الكتب التي رويت فيها الأسانيد بالآثار التي تفسر التابعون فيها أحاديث فيها آيات الكتاب العزيز. وذلك أن هذا الإمام وهو ابن ابي حاتم رحمه الله جاء ليجمع الاثار القوية المتينة التي ليس فيها مخالفة ولا شدود ولا نكارة في كتاب واحد فجمع هذا الكتاب العظيم الكتاب من المعلوم أنه قد فقد منه ما فقد ووجد منه قطعة وقد طبع منه أيضا جزء والبقية منه مخطوط لكن فيه جزء كبير منه لم يعتر عليه إلى الآن لكن محل الشاهدي هنا أن أهل الحديث عندما يتعاملون مع تفسير ابن أبي حاتم يتعاملون معه وكأنهم يتعاملون مع كتاب صحيح في جمع الآثار التي تسفر بها التابعون آيات الكتاب كيف هذا؟ تلحظ مثلا انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن سيدي رحمه الله هو يتكلم عن تفسير ابن أبي حاتم إذا أراد أن يتكلم عن تفسير ابن أبي حاتم يقول ماذا؟ قال ابن أبي حاتم في صحيحه هكذا عبارته رحمه الله ابن القيم لا يكاد يذكر تفسير ابن أبي حاتم الا ويقول قال ابن أبي حاتم في صحيحه ويقصد في تفسيره فهم يصفون هذا الكتاب بأنه ماذا بانه صحيح ويجعلون هذا الوصف ثابتا ويجعلون هذا الوصف ثابتا لهذا الكتاب لما لاجل ان هذا الكتاب وان وجدت فيه بعض الاحاديث او بعض الاثار المنقطعه بعض الاثار التي فيها ارسال بعض الاثار التي فيها جهالة في الرجال إلا أن في جملته في جملة ما روى في هذه الكتب من الآثار أنها مستقيمة سليمة ليس فيها شدود ليس فيها نكارة ليس فيها ما يستغرب وإنما هي موافقة لمعاني الآيات موافقة لما جاء عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير هذه الآية ولذا في التفسير يخففون في الشرط ولا يتشددون في هذا الباب كثيرا هذا كان ديدنهم رحمهم الله وهذه هي طريقتهم ويعني من شدد في هذا الباب كما هو حال بعض المعاصرين أجحف فيما يتعلق بالأثار المروية في التفسير ولذا تجد أنه أراد أن يحقق مثلا كتاب في التفسير كتاب مثلا ابن كثير أو كذلك غيره من الكتب تجد أنه في الأغلب إلى مر على هذه الأحاديث الأثار المروية يقول لك الإسناد ضعيف الإسناد ضعيف الإسناد ضعيف الإسناد ضعيف إسناد منقطع إسناد آخر فاضل يا أخي الفاضل يا باركا ما فيك ليس الأمر على هذا النحو أبدا ليس, الأمر على, هذا الـ هذه الـ يعني ليس الأمر على هذا النحو في التعامل مع هذا هذه الكتب مطلقة هذه الاثار هي التي اعتمدها أهل العلم في تفسير كلام الله عز وجل وإذا ردنا أن نسقطها سنسقط جملة كبيرة جدا من الأثار المروية في كتب التفسير وهذا لا ينبغي لا ينبغي مطلقا يعني سنترك كثيرا مما جاء عن السلف في تفسير كلام الله من أجل هذا العمل وهذا لن يكن منهم تأمل كلام الأئمة المحققين رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله كيف كان وكيف يكون إنما كان على هذا النحو انظر إلى المحققين منهم كيف ساروا مع هذه الكتب كيف تعاملوا معها أنت أيضا أيها المبارك سر على طريقتهم أما أن تأخذ القواعد التي أصلها أهل الحديث لأجل التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحلال والحرام في مسائل الاعتقاد ونحو ذلك فتأخذ هذه القواعد تريد أن تطبقها على الأثار المروية في التفسير فإن هذا فيه غبن لهذه الأثار وفيه ظلم لها وفيه عدم خصم تعامل معها وأهل الحديث الذين صنفوا وقعدوا في هذه المسائل هم الذين أيضا تعاملوا مع هذه الأسانيد وهذه المرويات على نحو آخر وهذا ليس بخاف فيما يتعلق بالحديث والتفسير لا حتى فيما يتعلق ببقية العلوم فعند المفسرين أولا أسانيد مقبولة ليست مقبولة عند أهل الحديث يقبلها أهل الحديث في التفسير ولا يقبلونها في الحديث يقبلها أهل الحديث في التفسير ولا يقبلونها في الحديث لأنها أسانيد قد نقلت بها الأثار وقبلها العلم رحيمه الله في نقل الأخبار في هذا الشأن عن التابعين عن أتباع التابعين عن أتباع السبعين بل أيضا عن الصحابة ولم يقبلوها في الحديث لأنهم رأوا أن هذه الأسسات لم تبلغ من القوة ما يصحح به الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا كان في الحلال والحرام الكلام في هذه المسألة قد يطول قد يطول قليلا ولكن أكثر بهذا القدر وأرجو أن يكون الكلام واضح لأنه قد يلبس لأنه قد يلبس وقد يأتيك إنسان في كل لا تعامل مع هذه الأسانيد كما تعامل مع تلك الأسانيد بل إن بعضهم قد قرأتوا هذا قريبا لبعض المصنفين أراد أن يعامل كتب التاريخ كما تعامل أهل الحديث مع كتب الحديث ومن أراد أن يتعامل هذه المعاملة مع كتب التاريخ على طريقة أهل الحديث في كتب الحديث فإنه سيخرج بنتيجة وهو أنه لا يثبت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء من التاريخ أبدا إلا اللهم أقل القليل المروه في الصحيحين وفي غيقها من الكتب التي اختصت بالصحيح ولم ترضى إلا أعالي الأسانيد ويكون هذه الكتب المصنفة في التاريخ تكون كلها لا معنى لها ولا قيمة منها لأجل أن أسانيدها ليست على صنوي وليست على قدر الأسانيد المروية في كتب الحديث وهذا ظلم ال الكتب وظلم لهذه الفنون بل إن الله عز لم يوضع بذلك بل أمرنا سبحانه وتعالى أن نجعل لكل شيء قدر نجعل لكل شيء قدرة فاا التي تروى بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لها قدر، أما الأحاديث التي تروى في فضائل الأعمال ونحوها لها قدر، وكذلك فيما يتعلق بالآثار لها قدر ليست كقدر الحديث المرفوع وهكذا يعني أنزل كل شيء منزلته، وكلمة الاثر المروي عن نعائشة أنزل الناس ما نازلهم، أنزل الناس ما فكل شيء ينزل في منزلته، أما أن تجعل هذا لذاك فكأنك تأتي بثوب مفصل كبير يعني اللي يتعامل مع كتب التفسير كتعامله مع كتب الحديث في ما يتعلق بالاسانيد كأنه يأتي بثوب مفصل لإنسان كبير في حجمه ثم يريد أن يلبسه طفل صغير أو أيضا العكس يأتي بثوب مفصل لإنسان صغير في حجمه في عمره فيريد أن يلبس هذا الثوب لإنسان كبير في حجمه لا لكل فن لبوس خاص به ولكل طائفة تعامل مع هذا الفن الذي اختص به يجب أن تعطي كل فن حقه وقدره ولا تخلط بين الفنون فلا تظلم هذا وذاك ولا أيضا تظلم هذا وذاك وإذا نحن لا نرضى أيضا كذلك لأهل أصول الفق أن يتعرضوا لعلم مصطلح الحديث لأنهم لا يفهمون في هذا الباب فيتعرضون من كتب الفقه فيتعرضون لي أصول الفق فيتعرضون لأصول الحديث يقعدون القواعد ويبنون البناء فيما يتعلق بكيفية التصحيح والتضعيف فتجد عجبا في هذا الباب لا ينتهي تجد في كتب اصول الفقه عجبا لا ينتهي ولا ينقضي مطلقا وانت تنظر في كتب اصول الفقه كيف تعاملوا مع ثاني ذي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الا للخط الذي حصل عند بعض الناس فيما يتعلق بالفنون فحكموا من هذا الفن على ذاك الفن ومن ذاك الفن على هذا الفن فحصل ما حصل في المسجل العلومي على صفة لا تنظهي ابدا وانما لكل علم ما يكون, مناسب ما يكون مناسبا له ولكل فن ما يكون خاصا به واضح الكلام واضح طيب اقرأ الآن نبدأ ندخل في مسألة وهو ما يتعلق باختلاف المفسرين من أي نوع هو ونعرض لهذه المسألة السريع حتى ننقضي منها بإذن الله عز وجل وأتأكد من أنها يعني وصلت بالصورة المرتبة اقرأ يا عبد السلام فالمقصود نعم والمقصود باختلاف المفسرين فالمقصود باختلاف المفسرين هو اختلاف التضاد وهو أن يكون القول معارضا للقول الآخر بحيث لا يمكن أن يجمع بينه وبين القول الثاني لا أن أحد القولين فيه الزيادة على الآخر ونحو ذلك فهذا ليس مقصودا هنا فإن كثيرا من كلام الأئمة أهل السنة فيه الزيادة على تفسير أهل السلف فهذا من باب الاستنباط والتدبر والتفكر في آيات الكتاب العزيز وهذا محمود من السلف والخلف وليس هو اختلافة ضاد ولذلك ينبغي أن يعلم أن قول القائل هذا القول لم يأتي عن السلف في التفسير لا يعني أن هذا التفسير باطلا ينكر على قائده فهذا ليس بصحيح وإنما أن ينظر في هذا التفسير فإن كان معارضا مناقضا لما جاء عن السلف رب على صاحبه وإن كان تابعا له مع زيادة دل عليها السياق فإنه يكون مقبولا بل محمولا من محمودا يثنى على صاحبه بالعلم والفضل. أحسن يا بارك الله لا يعني أن هذا التفسير باطلا. وهذا يعني هذه المسألة نريدك أن تنتبه إليها قبل أن نختم هذه القاعدة. وهي أن المراد باختلاف المفسرين هو ما يتعلق باختلاف ماذا؟ اختلاف الله ايش؟ الله اختلاف التعارض. أما إذا كان الاختلاف مجرد أن المتأخر زاد على المتقدم من دون خلاف بينهم خلاف تعارض فإن هذا ليس بمذموم. هذا ليس بمذموم أبدا وإنما هو ممدوح إذا كان هذا المعنى الذي استنبطه صحيحا فإن هذا يكون ممدوحا ليس بمذموم أبدا وإنما الذم متى الذم إذا كان هناك اختلاف تعارض وتناقض وجاء إنسان بقول متأخر فيه مخالفة لكل من تقدمه من أهل العلم ومعارضة لهم يريد أن يفسر الآية على جهة يكون فيها إبطال للتفسير السابق مع إجماع أهل العلم على ذلك التفسير أو على تفسير لا يوافق هذا التفسير الحادث فهذا هو المقصود أما أن يأتي بزيادة يأتي باستنباب يأتي بفائدة يأتي بأمر مستحسن ومعنى لطيف من كلام كتاب الله عز وجل يستنبطه من الآيات فإن هذا لا إشكال فيه ولذا لما تتأمل في كتب أهل العلم تجد هذا كثير جدا يعني تأمله مثلا في تفسير التحليل والتنوير للطاهر بن عاشور تجد أنه استنبط أشياء كثيرة جدا لم يسبق إليها أبدا وهي جميلة عند أهل العلم ممدوحة ليست مدمومة لانه لا هنا ليس هناك تعارض بينها وبين ما يذكره هو وإنما هي موافقة لما جاء عما تقدمه من أهل العلم انظر مثلا إلى ما سطره ابن القيم ايضا كذلك في كتاب الفوائد تجد أشياء جميلة غاية في الجمال والروعة يرتاح إليها الناظر ويأنس بها المتأمل لما لأنها موافقة ليست مخالفة إنما فيها زيادة في الاستنباط زيادة في الدلالة وهذا كثير جدا في كلام أهل العلم إذن المعارضة التي ينهى عنها والاختلاف الذي يحتاج إلى ترجيح هو الاختلاف الذي فيه تضاد فيه تعارض اما الاختلاف الذي مجرد زيادة خلاف تنوع زيادة المعنى استنباط تفقه تأمل تفكر تدبر فهذا مما لا إشكال فيه عند الأئمة رحمهم الله لا من تقدم ولا أيضا من تأخر نعم نريد أن نعرض الآن إلى قضية مهمة في هذه القاعدة وهي ما يتعلق بالقواعد القاعدة الآن معنا في يعني عندنا مرحلة سابعة تضم معنا وهو أن عندنا أقوال في في كتب التفسير حصل فيها خلاف بين المفسرين فنحتاج إلى قراء إلى قواعد ترجح عند اختلاف المفسرين فنريد أن نتكلم عما يتعلق بهذه القواعد التي تعينك على على الترجيح عند اختلاف المفسرين ترجح قولا على قول. نتكلم سريعا عن هذه المسألة ثم نعود بإذن الله عز وجل إلى فتح باب الأسئلة القواعد القواعد كثيرة تصل إلى مئة قاعدة وقد صنفت في ذلك رسائل جامعية منها قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن عالجين بن حسين الحربي وهناك كتاب آخر اسمه قواعد التفسير جمعا ودراسة للدكتور خالد السبت خالد السبت. خالد, السبت خالد السبت وهناك قواعد منطورة في كتب المتأخرين منها ما ذكره الطاهر بن عاشور في أول كتابه ومنها ما ذكره ابن السعدي. السعدي في أول كتابه في التفسير وهناك قواعد مبثوثة في كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام وهناك أيضا قواعد مهمة للغاية في الفوائد وفي فوائد الفوائد وفي بدائع الفوائد لابن القيم وللسيوطي رحمه الله كذلك فوائد جيدة ذكرها في عدد من كتبه وفي كتاب البرهان شيء والاتقان وفي وعموم كتب علوم التفسير لا تخلو من وعموم كتب التف... وعموم كتب علوم التفسير لا تخلو من فائدة في هذا الباب يا ابداك الله فيك نعم هذا الكلام عن الكتب التي صنفت شيئا فيما يتعلق بالقواعد هناك مصنفات مهمة جليله في هذا الباب وقد جمعت هذه القواعد بعض المصنفات المعاصرة بعض المصنفات المعاصرة وقد ذكرت لك منها لساعة جامعية اسمها قواعد الترجيح عند المفسرين قواعد الترجيح عند المفسرين الدكتور حسين الحردي وهذا الكتاب من أجمل ما يكون هذا الكتاب من أجمل ما يكون في الكلام عن قواعد الترجيح عند المفسرين وهو مفيد إلى الغاية وهو مفيد إلى الغاية هناك كتاب آخر أيضا للدكتور خالد السبت اسمه قواعد التفسير جمعا ودراسة. ودراسة قواعد التفسير جمعا ودراسة وهذان الكتابان لعلهما يكفيانك في هذا الباب في مسألة القواعد المعينة على الترجيح عند اختلاف المفسرين فأرجو أن تستفيد منهما أرجو أن تستفيد منهما إن أمكنك أن تحصل على نسخة من هذا الكتاب أو من ذاك فإن هذا مفيد لك إلى الغاية لأنها جمعت هذه القواعد بينتها ضربت الأمثلة تكلمت عن الترجيح ذكرت أقوال المفسرين الأوائل في هذا الكتاب وهذا كما ذكرت لك مفيد جدا في هذا الباب لأن الكلام عنها هنا تفصيلا يطول جدا ولا داعي له فما دام أن هذه القواعد قد خدمت فنكتفي بخدمة هؤلاء المهتمين بعلم التفسير لها أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير لينا ولا مضلين اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام ويبقى لنا حلقات قليلة نستكمل فيها بإذن الله ما بقي لنا من هذه المراحل وكذلك نأخذ مثلا فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد